حمي الوطيس بحقده وتوقد حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما ينوح لسربه في أرضنا كوفا وكافا جهدا حمي الوطيس بحقده وتوقد حتى تميز غائضا وتعربدا فالقصف يحصد ما يحصد وكافا جلمدا الأرض حولي تصطني بلهيبها وانا من الأخشاب كنت مشيدا ها قد تواغل فوق ساقفي فيحها ولهيبها عبر الجدار تمددا وتغلقت كل الدروب فما لنا إلا الصمود أو المسير إلى الفدا طلبوا بلاد الرافدين ودجلة يلقى الفرات باثنع لن تبرد على ظفا فيهما بنات في نخله في نخله اكلا تودع بالقذا في اسجداس ورب الهدون جريمه ما دجنا ايقال حقا بالتم